بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن المجين قائل ربنا الله تَقُومُ تَتَسَلَّلُ زَوَالَ النَّجِيمِ الْمُنَادِيكَ زُنُوهُمْ لِمَنْ نَذَا إِن كُنْتُمْ لَا تَخافُونَ وَلَا اسِ الدنيا في الاخرة وكن في ما تشتهي ان ومن أحسن قولا ممن داهل الله nay in mi mi đang họcăng câu duwa səni أيُذا الذي في بينك غنى له İzlədiyiniz <laughs> ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا الثيئة اربع في التي فَإِذًا نَنذِيرٌ فَلَن نَّسْتَغْفِرَ One well, وإن الله انذر لك من الشيطان نزغ فاستغل بالله إنه əmiyun əl sauzina ga che ca ta Tu na meu فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل